وديله الشيف عطيه يقال ان العمره في رمضان تعدل حجه وقد اتيح لي عمل عمره في رمضان فهل ذلك يغني عن الفريضه روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمره في رمضان تعدل حجه وفي روايه تعدل حجه معي ولا يسال عن حكمه هذا الثواب فذلك فضل من الله والله واسع عليم وهو سبحانه يرغب في أداء العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج في الحرم الشريف فثواب الطاعة فيه مضاعف ومثل ذلك ما ورد من أن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام بمكة تعدل مئة ألف صلاة فيما سواه فلا يجوز أن يتبادر إلى الذهن أن صلاة يوم فيه تغني عن صلاة مئة ألف يوم ولا داعي للصلاة بعد ذلك فالعدل أو المساواه هنا هي في الثواب فقط فلا تغني العمرة عن الحج أبدا ومثل ثواب العمرة في رمضان ما رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب عن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة وروى الطبراني مثله عن أبي أمامة فقال المنذري إسناده جيد فالمراد من هذه الأحاديث هو الترغيب في الثواب وليس جواز الاكتفاء بفريضة عن فريضة والله أعلم